والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا كرُنِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذ هم قوم أن يبسقوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميتاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم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 فمن بَعْدَ بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به